اللهم يا رب الاغباب ويا مجد الكتاب ويا مهيئ الاسباب ويا مجرية السحاب اللهم ارزقنا حلالا طيبا اللهم ارزقنا حلالا طيبا اللهم اننا ندعوك من هذا المكان ومن كل مكان ذنوبنا وتسطر عيوبنا وتقضي حوالجنا وتشري مرضعنا وترحم موتانا وتهدي قلب من اذانا يا رب العالمين نسألك حسن الختام نسألك حسن الختام نسألك حسن الختام ومراسقة الايتام وشفاعة المتقم